الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل جنة مأوانا ومأواكم أسأل الله العلي العظيم أن يجمعني وإياكم في أعلى عليين على سهر متقابلين بفضله ومنته وكرمه نحن معكم اليوم في الحلقة الثالثة في سلسلة كيف تتصرف اذا وقعت في الاسر نسأل الله العلي العظيم ان يعيذنا وياكم من الاسر ومن الوقوع فيه ونسأله جل في علاه ان يفك اسر اخواننا المسورين وان يفك اسر علمائنا الموحدين وان يفك اسر المجاهدين واسر المسلمين الموحدين اينما كانوا واينما حلوا تكلمنا بالامس عن انواع الاعتقال ثم تكلمنا عن اصيلات شرعية في الاتكال على الله سبحانه وتعالى وفي عقيدة المجاهدين وبينا الفرق بين التوكل والتواكل وقلنا ان الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره ولكن الاخذ بالاسباب من هذا التوكل لقوله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل وتكلمنا في ذلك بما يكفي وقدمنا عليه الأدلة وتكلمنا بعد ذلك ودخلنا في الموضوع الذي قلنا انه ربما يكون جافا وهو موضوع الاعتقال والبدء في سرد النقاط تكلمنا عن انواع الاعتقال وقلنا ان هناك ثلاثة انواع من الاعتقال وهي الاعتقال من اجل التحقيق او اعتقال احترازي ثم الاعتقال لاجل الابتزاز يعني لاجل التجنيد المعتقل نفسه وثانيا اعتقال عشوائي نتكلم اليوم ان شاء الله عن طرق الاعتقال واسلوب الاعتقال ثم ننتقل الى الامور التي تؤثر على هذا الاعتقال والى التحقيق والى ارض الاتجلاءات والى مدرسة يوسف عليه السلام ونتحدث عن السجون وقهرها نصال الله العلي العظيم ان يعيذنا وياكم منها طرق الاعتقال هي خمس طرق اولا الاستدعاء باشعار خطي ثانيا الاعتقال من الطريق ثالثا المذاهمة رابعا من المعابر الحدودية خامسا اثناء الاشتباكات او المواجهات او قد يكون يعني في المظاهرات وغيرها من هذه الامور لا نحتاج لتوضيح النطاق فهي واضحة يعني عندما يبعثون لك اشعار خطي حتى تأتي عندهم ويحققوا معك طبعا هذا يتم ليس في الدول الاسلامية كما هو متعرف عليه وليس في الدول العربية إلى اذا كان الانسان قد دخل في زمرة الطاغوت وكان من اعوانه وجلب للتحقيق او لاثبات شهادته. في أمر ما وفي قضية ما فإنه يستدعى عن طريق طلب رسمي أما المسلمون الموحدون والمؤمنون حقا وليس فقط المجاهدون بل كل مسلم واحد يستدعى ويعتقل بطرق شتى وقلنا <تصفيق> أن على الإنسان قبل كل شيء الحذر الحذر وبينا ذلك بالأدلة من القرآن والسنة وكما يقال الوقاية خير من العجاج الوقاية خير من العلاج وقيل كذلك درهم وقاية خير من قنطار علاج وقد يكون الاعتقال في المذاهمة في البيت او مكان العمل وكنا قد سمعنا وعرفنا بعض القصص التي حدثت لبعض الاخوة المطلوبين والمجاهدين كيف كان امن الدولة الطاغوتية او حتى الصهاينة وعداء الله سبحانه وتعالى يهجمون على هذه البيوت لا يراعون حرماتها يهجمون عليها مساء والناس نيام حتى ان نساء المجاهدين ونساء الأخوة الموحدين كانت تنام بكامل ثيابها وحتى لا تنكشف عوراتها امام جند الطاغوت والله المستعان. وهنالك اعتقال كذلك عن طريق المعابر الحدودية ان كانت مطارات او حدود برية وموانئ واعتقال اثناء الاشتباكات والمواجهات اريد ان اتوقف قليلا عند المعابر الحدودية الان المعروف ان الكثير من الناس والاخوة الذين يبتغون الجهاد في سبيل الله عز وجل ويبتغون مرضات الله سبحانه وتعالى يذهبون للجهاد طرق الجهاد يعني أصبحت كما يقال معروفة وهناك من الناس من يذهب للمساعدة لأجل مساعدة إنسانية يعني قد لا يكون هدف الإنسان من, من ذهابه إلى البلاد المنكوبة أو البلاد التي وقع فيها الحرب بل ذهب مثلا ليكون صحفيا أو مراسلا أو يكون مشاركا في لجنة من لجان الإغاثة و يحدث ويحدث له يعني ما لا يحمد عقباه ويقع في الأسر ويذهب إلى ويقبع هناك سجينا طوال كما قرأنا عن تجربة بعض الأخوة الموحدين المسلمين الذين لم يكن لهم علاقة بالجهاد ولم يكن لهم علاقة بالمجاهدين بل دفعتهم غيرتهم على هذا الدين ودفعتهم عقيدتهم لنجلة أهلهم وإغاثتهم والاشتراك بجان إغاثة ولكنهم وقعوا فريسة الطمع الباكستاني لنقول حتى نقرب الصورة لفريسة الطمع في المال وان هؤلاء الاخوة بيعوا للمخابرات المركزية الأمريكية ومن ثم عقدت صفقات اخرى على بيعهم صفقات طبعا ليست مالية بين الدول والسياسات كانت صفقات سياسية في هؤلاء المجاهدين حتى وصلت قضاياهم واصبح الاتجار فيها في أوروبا كما ظهر في الاونات الاخيرة ان طائرات التحقيقات الامريكية والمخابرات الامريكية كيف تتنقل بحرية تامة في اجواء اوروبا وقد رصدت بعض المنظمات هذه الطائرات وهي تنتقل وان لها معتقلات ما زالت موجودة في اوروبا الشرقية وسغلت هذه المعلومات كلها في حرب سياسية بين هذه الدول وابتسازات سياسية هذا ال... هؤلاء ال... الاسرى أو ال... الذين قامت عليهم كل هذه القضية هم من المسلمين الموحدين ومن المجاهدين من ليس له علاقة اصلا في الجهاد نقل الى اوروبا الشرقية الى جوانتانمو الى باكستان وهكذا الى الدول العربية الطاغوتية وقاموا بتعذيبهم وكانوا صفقة في يد الكفار والطواغيث قاتل الله الكفار أن يؤفكون وكل ذلك لا لشيء الا لانهم وحد الله سبحانه وتعالى ثم هناك نقطة الاعتقال اثناء الاشتباكات انتهت الان طرق الاعتقال. طبعا اريد ان ننبه مرة اخرى بالنسبة مثلا للمعابر الحدودية مما سفدناه من خبرة بعض الاخوة الذين ذهبوا لحملات الاغاثة وكانوا يحملون الاوراق التبوتية لم يكن لهؤلاء الاخوة اي علاقة بالمجاهدين ولا اي شيء من هذا القبيل. توجهوا الى نقطة الحدود الباكستانية ثم القي القبض عليهم او قال, حتى قال لهم الجنود الباكستانيون نحن سنساعدكم ونعاونكم فقدموا لهم الطعام قدم لهم الشراب واجلسوهم في ضيافتهم وقالوا لهم غدا ستأتي سيارة أخذكم إلى سفارات دولكم ثم تذهبوا وترجعوا إلى بلادكم ولكن الذي حصل أن طائرة عسكرية أثت مذججة بجنود مكفحة ما يسمى الإرهاب وأخذوا الأخرى واعتقلوهم وباعوهم سلعة رخيصة لأمريكا هؤلاء جند الطاغوت الذين يدعون الإسلام هؤلاء الذين قتلوا أهلنا في المنزل الأحمر وهؤلاء الجند الذين يحاربون الآن طالبان باكستان ويحاربون المسلمين الموحدين نسأل الله العلي العظيم أن يرد كيدهم إلى نحورهم ونسأل الله العلي العظيم أن ينصر طالبنا في أفغانستان وفي باكستان وأينما كانوا وأن ينصر كل المسلمين الموحدين بفضله ومنته وكرمه وأن يأخذ برويز مشرف أخذ عزيز مقتدر هذا الذي أعمل سيفه في رقاب المجاهدين بل وفي رقاب شعبه وخصومه ونسأل الله العلي العظيم أن يرفع الغمامة عن أعين أهلنا في باكستان حتى يعرفوا أين أعداءهم وأين أولياءهم وحتى يرجعوا إلى دينهم ويعلموا ما يفعل هذا الطاغوت اللامشرف قاتله الله أن يؤفك ننتقل الآن الى أسلوب الاعتقال الأسلوب التي يتم فيه اعتقال الأخ أو المسلم ونعني بهذا طريقة تعامل العدو مع المعتقل الأسلوب الأول هو الاعتقال الهادئ وبدون عنف يعني يأتون يقضون عليه وهكذا انتهى الأسلوب الثاني هو استخدام العنف أثناء الاعتقال وأثناء نقل المعتقل الى السجن وهذا ما نشاهده يعني جليا وواضحا حتى على شاشات الفضائيات التي تنقل الاخبار وتعاصر الحدث ولم يستحجند الطاوط واصبح يعني جورهم وظلمهم جهارا نهارا عيانا تقطبه الصحف وتراقبه الفضائيات ولكن الذين يسولون لهم ويجعلون انظمتهم فوق القانون هم اسريادهم اصحاب كلمة الفيتو في هيئة اللمم المتحدة الذين تركوا هؤلاء الطواغيث ليتحكموا لمصير الشعوب الإسلامية والله المستعان طبعا نرى من خلال الشاشات وربما عايشه بعضنا كيف يتم الاعتقال وكيف يأخذون هؤلاء الناس إن كانت من المظاهرات ويضعون في السيارات يضربونهم بالهراوات يقيدونهم فربما يرمونك في السيارة ويدسون عليك رجالهم ربما يجردونك حتى أحياناً من ثيابك مما تحمل يلقونه في الشارع هكذا اعتقال همجي لا لشيء إلا لأنك رفضت أن يعني رفضت هذه الحقيقة المره وردت أن تعيش كمواطن مسلم او ان تعيش كمسلم موحد حر ليس للطاغوت عليك سلطان وسبب ممارسة هذه السلطة الطاغوطية وجنود الامن وهم جنود, جنود الارهاب عقيقة ارهاب المسلمين وليس ارهاب الكفرة يمارسون هذه الامور لعدة اسباب واولا الضغط على المعتقل لأخذ منه اعتراف مبدئي ثانيا التشويش عليه حتى لا يستطيع ترتيب أفكاره ثالثا الإيحاء للمعتقل بأنه خطير وأنه لديهم معلومات أكيدة عنه رابعا تكون المقصود من العنف إرهاب الناس المتواجدين في منطقة الاعتقال وتخويفهم وابتسازهم يعني أحيانا حتى عندما تظهر هذه الفضائية هذه الأمور تكون لإرهاب من؟ لإرهاب الناس الذين يشاهدون هذه المناظر وكيف أن الشرطة تقمع المتظاهرين بالقوة وتضربهم بالهراوات وتلقي عليهم القنابل المسيلة للدموع وكيف أنهم حتى بعض الصور التي جاءت ووصلت إلى المسلمين الذين يحسبهم غيرين وهؤلاء الجند جند الطغوط يعتدون على أمهاتنا وأخواتنا خامساً يعملون ذلك ويفعلون هذا الامر لزرع الرعب في نفس المعتقل حتى يخافوا من البداية فيجبن في باقي المطاف يتأمل ويقول كيف ستكون النهاية قد يستمر الضرب اثناء النقل وعند الوصول الى السجن فانت عندما تكون في سيارة اجهزة المخابرات او هذه الاجهزة الضغوطية لا يراك احد وانت الان بين ايديهم فربما ضربوك وربما اهانوك فهذه الامور رابطة للانسان ان يضعها في ذهنه ويعرف ان الناس قد مروا فيها وليست واقعا في الخيال انت الذي يضربك ويعتدي عليك ويشتمك اسمه اسمك دمه دمك لونه لونك ولكنه قد طاطع رأسه وكان جنديا الطغوط وانت الا ان تعيش حرا موحدا فهذا هو الذي جعل بينك وبينه هذا الفرق فلا تبتئس، وعى سبحانه وتعالى ينظر اليكما وان الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده الامور المؤثرة على طريقة الاعتقال الامور التي تؤثر على طريقة الاعتقال هي نوعية الشخص المعتقل الغاية من الاعتقال طبيعة المنطقة التي سيتم اعتقاله فيها يعني مثلا لو جاءوا ليعتقلوا يعني شخص مثل المتكلمة امامكم مثلا يعني لا لن يحتاج الناس <تصفيق> لن يحتاجوا ان يحضروا مثلا قوة عسكرية لاعتقال هذا الشخص فيمكم يا احبة يعني تختلف من شخص الى اخر من اناس معروفين ومن اناس ومن اناس مجاهدين ومن الناس ربما فقط يتقنون الكلام كمثلنا والله المستعان على كل حال الغاية من الاعتقال اذا كان الاعتقال مثلا لشبهه فيختلف طريقته في حالة الاعتقال اذا كان الامر للابتزاز مثلا حتى يبتز هذا الشخص او كان الاعتقال فقط للتحقيق او للاحتراز وطبيعة المنطقة مثلا على سبيل المثال توثر كذلك في الاعتقال اذا كان الانسان لنقل على سبيل المثال في احد الرباط في او حتى في البلاد التي مثلا لنقل التي يتواجد فيها تتواجد فيها المخيمات الفلسطينية فبعض اجهزه الامن الطاغطيه قد تدخل هذه المخيمات ولكنها لا تستطيع ان تعتقل احد رموز المجاهدين او احد الاخوه المسلمين هناك وله فلا يخرجون سالمين لان أهل المخيم وأهل المخيمات مسلحون وقد اعتادوا على هذه الأمور وكمروا بظروف وكمروا بمجازر ذبحوا بها على ايدي ما يسمى العروبة والقومية وغيرها من هذه الأمور إذا ينتظرون هذا الشخص خارجا ثم يقومون باعتقاله أو قد يكون مثلا الشخص يعني في مكان مكان حكومي او تحت نظر الاعلام فيكون اعتقاله سرا يتجنبون اثاره الاعلامي حولهم وهذا يتبع كذلك كما قلنا طبيعة الشخص المراد أسره ف ننتقل الان الى الدرس المهم والاهم وهو التحقيق التحقيق تعريفه هذا عندما يصل الانسان الى مدرسة يوسف عليه السلام عندما يصل الى ارض الابتلاءات وارض الاجر وجني الحسنات ونسأل الله ان ابتلانا ان يلهمنا الثبات ونسأله جل في علاه ان يحفظنا وياكم من كل مكروم التحقيق هو استخدام كافة الاساليب والوسائل من اجل انتزاع المعلومة من المعتقل بالاستدراج او الاستفزاز بالضغط بالخداع بالابتزاز بالترغيب بالترهيب بالاكراه وهي اساليب من اساليب جمع المعلومات اسباب التحقيق يعني عندما تحضر حتى يحقق معك مثلا الاشتباه بالمعتقل ان تكون مشتبعا ويكون هذا نتيجة للامور التالية اولا علاقة مشبوهة مع مشبوهين ثانيا تواجد في مكان غير مناسب تواجد في مكان حدث امني مثلا ثالثا سفره الى اماكن مشبوهة لدى العدو رابعا تردده على اماكن محروقة تقطع للمراقبة الأمنية خامسا الثرفرة الثرفرة يعني كما أفعل الآن أنا سادسا إدلائه بتصريحات يعتبرها العدو مخلة بالأمن ومتجاوزة للقانون إذن هذه الأسواق التي قد تؤدي للتحقيق معك نعم القاعدة الذهبية دائما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيزه تجاهك هناك من الأمور ومن الأخذ الأسباب وقلنا أننا لن نستطيع أن نتكلم فيها لطولها و ولأنه من هو أعلم منا بهذه الأمور ونتمنى عليه أن يبادر وأن إذا كان لديه الوقت الكافي وإذا كانت لديه المعلومات الكافية أن لا يبخل على إخوانه ويفيدهم في هذا المجال وحقيقة هذه الامور كما قلنا مطبوعة جاهزة ولكننا نحاول ان نجعلها مادة مسموعة ولا نجعلها مادة تبقى جامدة فقط مادة مقرؤة لان هنالك في الله المستعان كثير من الإخوة لارقين يصابون بالكسل ولا يحبون القراءة فاذا كانت مادة مسموعة ربما وضعها على اذنيه خرج يمشي ويتنزه يسمع ما يدور فيها او ركب حافلة يسمع كذلك باذن الله سبحانه وتعالى ويصفيد والله سبحانه وتعالى هو الحافظ علاقة مشبوهة مع مشبوهين هذه يعني لا تحتاج لتفسير يعني هناك اناس معروفين خرجوا للجهاد رجعوا اصبحوا كرموز مثلا اسكن في المنطقة الفلانية هذه المنطقة فلان عاد من افغانسان معروف هذا الرجل انه كان مجاهدا قضى في السجون ما شاء الله وخارج من السجن انت تحبه فاذا كنت تحب هذا الانسان فادعو له بالغيب ولكن يعني الذي يحدث ان الناس وحبهم للمجاهدين وربما بدافع الفطرة اكثر تجده ينجذب اليه ويذهب اليه دائما ويتودد إليه ويتقرب إليه مما يعني قد يصير علامة استفهام حولك أنت أي الشخص الذي تزور وهو محروق وهو معروف ولكن أنت تتردد بالستمرار يا شيخ تحبه في الله ادع له في سجودك ابتعد عنه إن كان هنالك خيرا مرجوا منك تواجده في مكان حدث أمني يعني نحن الآن ناجي مع بعضنا جاء احدهم بخبر خبر عاجل يا اخوان حصل انتجار في المنطقه الثانيه من بلدنا على اثر الحادث اخذت سيارتي شغلت السيارة وبسرعة ذهبت الى مكان الحادث نزلت من السيارة وبدات انظر الى الى الحطام الى التجهير الى الناس وكأنني المفتش كولومبو مثلا وكأن يعني أريد أن أتبين ماذا حصل هناك وبالتالي فأنت تضع نفسك يعني مكان مكان شبهة وربما جعلك فضولك يعني تذهب إلى هناك حتى تعود بخبر لإخوة أو بخبر لأصدقائك أو أصحابك فتجر بعد ذلك ويلات ما بعدها ويلات والله واستعان وربما يعني تعتقل يذهبون إلى بيتك ويجدون عندك ما خفي عنهم ويجدون يعني قطا سمينا صادوه لمجرد ان انفه وفضوله دسه في هذا المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ نصر الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وياكم من كل مكروه ثقره الى اماكن مشبوهة لدى العدو يعني العدو طبعا مصطلح العدو يا اخوة ليس بالضرورة العدو الصهيوني العدو هو كل الطاغوت وكل من عمل مع جهزة الطاغوت وكل من حارب الموحدين وكل من حارب المجاهدين وكل من عمل على أسرهم وعمل على تتبع عوراتهم هذا هو العدو سفر إلى أماكن مشهورة لدى العدو مثلا أنت تعمل في جمعية خيرية تساعد الناس المسلمين أو قد تساعد المجاهدين تذهب إلى منطقة تسافر وتختم جواز سفرك. تسافر بالسنة خمس ستة مرات ذهابا إياباً ذهاباً ايابا, إياباً هذه من الأمور التي لا بد أن تسأل لماذا تسافر هناك؟ وهذه منطقة حرب ومنطقة ومنطقة مشتعلة. إذا كان لا بد تدخل من غير أن تختم جوازك وخرج. مثلا هذا الأمر معروف وبديهي. عند عند الناس حتى لو كان الانسان هدفه خيرا وكل الناس اهدافهم خير خيرة يعني الذي يذهب للجهاد هذا هدفه اسم هدف الذي يتيه الان يذهب للمساعدة مساعدة الناس لا يريد ان يجاهد اصلا هو لا يريد ان يجاهد اصلا فقط يريد ان يذهب بهذا المال ليصل الى اهل المحتاجين حتى لا يصل الى ايدي الطغاء مثلا فعليك أن تتجنب هذه الأمور أنت مستهدف كل من يبحث عن الحق ويريد الحق هو مستهدف فاحذر أخي بارك الله فيك تردد على أماكن محرقة وتخضع للمراقب الأمنية هناك بعض الأماكن لنقول هم قالوا الأماكن هي أغلبها المساجد معروف أن هذا المسجد فيه شباب ملتزم وهذا المسجد معروف انه للسلفية الجهادية مثلا وذاك المسجد فيه مثلا جماعة من الاخوان المسلمين هذا المسجد فيه جماعة من جماعة التبليغ وهكذا أين تنصب العيون أين ينصب يعني أعداء هذا الدين وجند الطاغوت والجواسيس في تلك المساجد التي تكون ساحة محروقة ومعروفة لديهم فتجد الأخ نعم هذا المسجد ما شاء الله طيب فيه إخوة من السلفية الجهادية وهو ما شاء الله لا يقطعوا صلاة الفرض ولا يصليها إلا جماعة ويكون أول واحد في الصف طبعا هذا العمل لا بأس به إن كنت نقول دائما نحن مثلنا نحن الذين الآن مثلنا نتكلموا معكم وتتكلمون ما ونسمعوا بعضا لا شأن لنا بالجهاد لا بأس ليس عليك شيء ليس لديك شيء لا تخاف على شيء لا بأس عما أن يكون هناك شأن لك في شيء ما فعليك الحذر خانسا الثرثرة الثرثرة هو يعني تتكلم أحيانا في أمور لا تعنيك وتتكلم في أمور ربما تجر عليك مثلا المصائب وأنت فعلا عنها الثرثرة وهو سبيل يعني أفضل سبيل الإشاءة إلى الثرثرة هو ما أقوم به الآن معكم والسادسا الادلاء بتصريحات يعتبرها العدو مخلة بالامن ومتجاوزة للقانون. انت اذا رفعت يدك ودعوت قلت اللهم انتقم من الطغاة ينظرون اليك بأعين مفتوحة اذا قلت اللهم عليك بطاغيط العرب والعجم نظروا اليك لانهم يعرفون ان هذه الكلمة كلمة طاغوت تخرج فقط من الاخوة الموحدين الذين يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله لذين يتبعون كلام الله سبحانه وتعالى فهناك بعض المسميات حتى إذا أطلقها من غير أن تسمي زعيم بلد أو رئيس بلد فإنهم فإنك تجب العيون عليك وتجب الأمضار إليك وأنت في غنى عنها هناك هذا كان الاشتباه كل هذه الامور التي تكلمنا فيها هي التي ادت الى وجود شبهة عندهم فاعتقلوك للتحقيق ثانيا وجود ادلة واضحة وتكون نتيجة الامور تلك يعني اعتقلت وبدأ التحقيق معك ولكنك اعتقلت لوجود ادلة واضحة وهي مثلا اضبط متلبسا اثناء التنفيذ ثانيا ضبط بعض الأدلة المادية يعني ضبط بعض الأدلة المادية معه في البيت او في السيارة او في المكتب ثالثا ضبط بعض الادلة التي تدل عليه في مكان حدث ما كما اشرنا يعني يذهب لمكان في جار الله المستعان طيب رابعا ضبط بعض الوثائق التي تدينه سواء اثناء نقلها او اثناء تخزينها خامسا ضبط وثائق مزورة معه سادسا اعترافات اشخاص عليه من العاملين معه سابعا وجود شهود عليه من خارج العمل ثامنا اعتراف عناصر من تنظيمات حليفة عمل معها او نسق معها سابقا تاسعا اعترافات ووشايات من تنظيمات معادية عاشرا التقاط صور له اثناء قيامه بعمل ما حالي عشر نتيجة وجود اختراق او عمالة في التنظيم ثاني عشر نتيجة للمراقبة والتجسس عليه بوسائلهم الفنية الخاصة الثاية عشر دخوله بصورة غير شرعية للبلاد الرابعة عشر الإهمال وإفشاء الأسرار هذه تقريبا يعني الأسباب التي تدعوهم للتحقيق معك إذا ضبط لنقول متلبسا صدر عن أحد الناس وشاهدت لك وهذه الأمور حقيقة في تجنب الوقوع في هذه المسائل وأخذ الاحتياطات الأمنية يلزمها كذلك المحاضرات الطوال ويلزمها كذلك يعني أن يركز فيها المر ونحن في هذه السلسلة بالذات خصصنا الكلام فقط عن الأسر وما, يجور وما يدور من أمور التحقيق فليس هناك متسع من الوقت حقيقة لنتكلم فيها وإنني كنت قد أطنبت في المراحل الأولى أو في النقاط الأولى والبحث أمامنا طويل ونريد أن نختصر قدر الإمكان حتى ننهي بفائدة والله المستعان إذن الآن وننهي الآن مراحل أسباب التحقيق كنا قد تكلمنا فيها وهو الاشتباه به ثانيا أن يضبط متلبسا وقلنا هذه الأسباب كلها والتعليق على كل نقطة قد يطول نتكلم الآن أو نؤجل هذا الكلام في المرحلة القادمة وفي الحلقة القادمة سنقوم وإياكم بإذن الله بجولة بين المحقق والأسير ولنتعرف اولا على مرحلة التعرف على المعتقل وجس نبضه وهي المرحلة التي يقوم بها القائم على التحقيق لهذا نقصر كلامنا لهذا اليوم بهذه المقدمة نكون معكم غدا ان شاء الله أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل عملنا خالصا لوجه الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الأسر وأن يحفظ إخواننا المسلمين الموحدين وأن يحفظ المجاهدين أينما كانوا وأينما حلوا ونسأله جل في علاه أن يفك أسرى المأسورين وأن يفك أسر المجاهدين وأن يفك أسر علمائنا الموحدين وأن يفك أسر المسلمين المعتقلين في سجون الطواغيث نسأله بفضله ومنته وكرمه واعلموا يا أحبة أن فكاك الأسير فرض على هذه الأمة الإسلامية لا يرفع عنها إلا إذا قامت به طائفة فهو فرض على الكفاية ولا بد لنا من أن نحاول جميع الطيق وجميع الأسباب لأن نخرج أهلنا وعلماءنا من سجون الطوغيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صبرهم وأن يثبتهم وأن يفرج كربهم وأن يخلفهم في أهلهم خيرا أقول, هذا. أقول قولي هذا وأصفر الله العظيم لي ولكم إن كان من صواب فمن الله وحده وإن كان من خطأ فمن نفسه من الشيطان فلقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى أصدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته